عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه هذا الحديث سبق ان عرضنا له في مجالس متعدده وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وفيه من الفوائد الشيء الكثير فقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان من تمام وكمال ايمان المرء ان يشتغل بما يهمه ويعنيه ومعلوم ان الانسان انما خلق في هذه الدنيا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 والاستزراء للآخرة ولذلك فإن لديه من الأشغال والأعمال ما يغنيه عن أن يتطلع إلى ما لا يعنيه لهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى هذه القضية الهامة من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه فلا ينبغي له ان يشتغل الا بما يعنيه وكنا قد وقفنا في هذا الشرح المبارك عند مسألة ذكرها الإمام ابن رجب وأطمب فيها وهي أن من ارتكب من الآثام والمعاصي سواء كان في حال الكفر أو بعد أن يدخل في الإسلام وتعلق بالمعاصي والآثام ثم تاب عنها وانسلخ منها وندم على ما وقع منه وتاب إلى الله توبة نصوحا فإن الله جل وعلا بمنه وكرمه يبدل سيئاته حسنات يبدل سيئاته حسنات كما جاء ذلك مصرحا به في قوله جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما في هذه المسألة عرض ابن رجب رحمه الله مذاهب أهل العلم في معنى هذه الآية فمنهم من يرى أن هذا التبديل يكون في الدنيا كما هو راي الحسن البصري ومنهم من طرد الأمر إلى أن يكون في الآخرة ذلك هو الموضع الذي ينتفع فيه الإنسان من آثار عمله وذكر رحمه الله اقوالا مررنا بها وانتهينا في ظل هذه المساله الى قوله رحمه الله قال وخرج الحاكم من طريق الفضل بن موسى عن ابي العنبس عن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليتمنين أقوام أنهم أكثر من السيئات قالوا بما يا رسول الله قال الذين بدل الله سيئاتهم حسنات يعني هؤلاء هم الذين يتمنون أن أنهم أكثر من السيئات حيث يجدونها بين أيديهم في الآخرة أكثر من السيئات فيجدونها في الآخرة حسنات قال هذا الخبر أخرجه الحاكم وعلق المحقق قال واسناده صحيح ولم يخرجه ووافقه الذهبي يعني الحاكم في تصحيحه قال وخرجه ابن ابي حاتم والظاهر انه رواه في كتابه التفسير من طريق سليمان أبي داوود الزهري عن أبي العنبس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لكن موقوف يعني من كلام أبي هريرة وعلق ابن رجب قائلا وهو أشبه من المرفوع إن كانت هذه عبارته يعني أنه أقرب من الرواية المرفوعة والذي يبدو لي والله أعلم أن المراد من العبارة وهو أشبه بالمرفوع لا من المرفوع ذلك لأن مثل هذا القول ليس له في الرأي مجال وهو الى الرفع انسب لانه من مشكات النبوه ومن اقوال النبي عليه الصلاه والسلام اذ هو الذي يخبر بامثال هذه الامور التي تتوقف على الوحي قال ويروى مثل هذا عن الحسن البصري ايضا يعني أنه يقول إنهم يتمنون يوم القيامة أن اكثروا من السيئات لتتبدل وتتحول إلى حسنات لكن لم نرجب رحمه الله لاحظ أن ما مر بنا من أقوال كان منها أن الحسن يرى أن التبدل إنما هو في الدنيا لا في الآخرة ولهذا قال ويروى مثل هذا عن الحسن البصري أيضا يخالف قوله المشهور أن التبديل في الدنيا قال وأما ما ذكره الحربي يعني إبراهيم كما مر بنا في التبديل وأن من قل السيئاته يزاد في حسناته ومن كثر السيئاته يقلل من حسناته قال فحديث أبي ذر رحمه الله فحديث أبي ذر رضي الله عنه صريح في رد هذا وأنه يعطى مكان كل سيئة حسنة فليس كما ذهب إبراهيم لأنه كما مر بنا انتهوا إلى نتيجة وهي أن من كثر السيئاته يفوق في الجنة ويرتفع عمن قل السيئاته ونسوا أن فضل الله عظيم وأن الله إن عن السيئات وبدلت بحسنه فإنه يثيب على الحسنة بعشره بعشر اضعافها وتضاعف الى سبعمائة والله واسع عليم فليس في المساله يعني مساله كما حسبوا وانما هي فضل من الله تعالى يمن به على من تاب وعاد إلى الله وأحمسنا التوبة وأخلص فيها بحيث إن كل ما بدر منه يكون له حسنات وإن كان سيئات عملها ما دام قد تاب وما دام قد أناب وما دام قد رجع وما دام قد ثاب إلى الله سبحانه وتعالى خصوصا إذا كان هذا الإنسان يتذكر تلك السيئات ويجدد لها الندم ويعزم على أن لا يعود ويقلع عما كان قد فعله ففيه تجديد للتوبة وهذا التجديد يكسبه ثوابا ويكسبه فضلاً فتبدل السيئات حسنات لكن مهما بدلت هذه السيئات حسنات فإنها لن تجاري الحسنات التي فعلها الإنسان ابتداء والحسنات التي أجراها وقام بها لأن الله تعالى جعل لها معيارا يختلف عن معيار من بدلت سيئاته حسنات ذلك لأن الله تعالى يقول من جاء بالحسنه فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها هكذا العذراء بالكم في الكل في كل الامرين في السيئات التي تبدل حسنات الحسنة السيئة بحسنات وفي الحسنات التي ينشئها العبد الحسنات بعشر والله يضاعف لمن يشاء قال وأما قوله يلزم من ذلك أن يكون من كثر السيئاته أحسن حالا ممن قل السيئاته فيقال إنما التبديل في حق من ندم على سيئاته وجعلها نصب عينيه فكلما ذكرها ازداد خوفا ووجلا وحياء من الله ومسارعة إلى الأعمال الصالحة المكفرة كما قال تعالى الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فتاب وآمن والعطف هنا لا يقتضي الترتيب لان الايمان الاصل انه يسبق فاذا امن وتاب عما فعل من الذنوب وعمل عملا صالحا الله تعالى يثيبه على هذا ويزيد له أن يبدل سيئاته حسنات وما ذكرناه كله داخل في العمل الصالح ومن كانت هذه حاله فإنه يتجرع من مرارة الندم والأسف على ذنوبه أضعاف ما ذاق من حلاوتها عند فعلها ويصير كل ذنب من ذنوبه سببا لاعمال صالحه ماهيه الله فلا يستنكر بعد هذا تبديل هذه الذنوب حسنات وهذا معنى لطيف لفت اليه الامام ابن رجب رحمه الله اي لما كانت السيئات التي فعلها سببا في إتباعها بالحسنات الله سبحانه وتعالى بدلها له من حسنات إلى سيئات ما يمنع لأن هذا مما يحس على فعل التوبة بل إن الله تعالى ذكر ذلك في كتابه يقرأه من يقرأه فكيف يخفى على الناس ان يتطلعوا الى رحمة الله جل وعلا ومرضاته وان يتعرضوا الى رحمة الله جل وعلا ونفحاته فان هذا مما ينبغي ان يعرفه العامة قبل الخاص يعني هو متى يحدث له ذلك عندما يرى أثر هذه السيئات وقد بدلت حسما فهو يعني كأنه يقول ليت نزددت ليس معناه أنه قادر على فعل السيئات لأنه تجاوز تلك المرحلة ولأنه أصبح في مرحلة يجني فيها الثمراء لا في مرحلة ينشئ فيها العمل قال وقد وردت احاديث صريحة في أن الكافر إذا أسلم وحسن إسلامه تبدل سيئاته في الشرك حسنات من ذلك قال خرج الطبراني يعني في معجمه الكبير خرج الطبراني من حديث عبد الرحمن ابن جبير ابن نفير عن ابي فروة شطب انه اتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال ارايت رجلا عمل الذنوب كلها ولم يترك حاجة ولا داجة فهل له من توبه فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت قال نعم قال فافعل الخير واترك السيئات فافعل الخيرات واترك السيئات فيجعلها الله لك خيرات كلها قال وغدراتي وفجراتي قال نعم قال فما زال يكبر حتى توارى يعني حتى انصرف واختفى قال وخرجه يعني هذا الحديث من وجه آخر لكن بإسناد ضعيف عن سلمة بن نفيل عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أي وخرجه آه الطبراني ايضا لكن من مسند غير مسندي او من المسند الاول الاول عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير والثاني من رواية سلمة ابن نفير علق المحقق على هاتين الروايتين ان الرواية الاولى اخرجها الطبراني في الكبير وان الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد اشار اليها لانها من ما زاد على الكتب الستة وعندهما عن ابي طويل بدل عن أبي فروة قال ورواه الطبراني والبزار بنحوه ورجال البزار رجال الصحيح غير محمد بن هارون أبي نشيط قال وهو ثقة قال وأورده الحافظ يعني ابن حجر في الإصابة وزاد نسبته إلى البغوي وابن زبر وابن السكن وابن ابي عاصم وهؤلاء كلهم مؤلفون في السنن مؤلفون في, في المسانيد وقال هو على شرط الصحيح قال وقد جاءت له طريق اخرى يعني اخرجها ابن ابي الدنيا في كتابه حسن الظن قال يعني ابن ابي الدنيا حدثنا عبيد الله بن جرير قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا نوح بن قيس عن اشعث ابن جابر الحداني عن مكحول عن عمرو بن عبسه قال ان شيخا كبيرا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعم على عصا فقال يا نبي الله صلى الله عليه وسلم إن لغدرات وفجرات فهل تغفر لي فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال بلى قال بلى يا رسول الله قال فإن الله قد غفر لك غدراتك وفجراتك قال انطلق وهو يقول الله اكبر الله اكبر يقول المحقق وهذا ليس فيه انقطاع بين مكحول وعمر ابن عبسان يعني الذي عل به الرواية الاولى جاء في الرواية هنا انه قال ولم يترك حاجة ولا دعجة وضبطها بقوله حاجة ولا داج قال الداج أتباع الحاج كالخدم والأجراء يعني كأن أساس خروجهم لم يكن الحج لم يكن الحج مقصدهم وإنما خرجوا تبعا لمن يريد الحج قال والمشهور التخفيف وقال الخطابي يعني في كتابه غريب الحديث الحاجة القاصدون البيت والداجة الراجعون يعني الذين لم بل عادوا من مكة دون ان يحجوا قال والمشهور التخفيف اراد بالحاجة الحاجة الصغيرة والداجة الحاجة الكبيرة هذا ما نقله يعني عن الخطابي قال ابن الرجل رحمه الله وخرج ابن ابي حاتم نحوه من حديث مكحول مرسلا من حديث مكحول يعني التابعي مرسلا يعني مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال وخرج البزار الحديث الاول وعنده عن ابي طويل شطب الممدود انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بمعناه وكذا خرجه ابو القاسم البغوي في معجمه وكل هؤلاء أشار إليهم المحقق قال وذكر أن الصواب عن عبد الرحمن بن جبير ابن نفير مرسلا أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم طوي شطب قال والشطب في اللغة الممدود فصحفه بعض الرواة وظنه اسم رجل وإنما هو إيه صفة الله نعم هذا حديث سافت عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على حث الناس على التوبة وليس المراد به حثهم على فعل المعصية لأنه من ما جبل به الإنسان أنه يقع تقع منه المعصية ولذلك إذا وقعت منه المعصية أن يبادر إلى التوبة وهو مثله ما جاءت به الآية إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيم وقوله لو لم يعني تذنبوا فتستغفروا لا أوجد الله أو لا أهلككم الله وأنشأ قوم يذنبون فيستغفرون هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم على أن طبيعة مني آدم أنهم يقعوا في المعصية وقد ضرب الله لنا مثلاً في ذلك بأبينا آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم فإن الله سبحانه وتعالى خلقه وهيأ له من الجنة مسكناً ومنزلاً وهيأ له وأعطاه كل ما يريده، لكنه لما حذره عن أن يأكل من تلك الشجرة، وسوس إليه إبليس، وما دام إبليس يعيش مع بني آدم ويعيشهم، فهو ما ظن أن يقتنص حالات الضعف من الإنسان وحالات فيوسوس له بما يتوافق مع هواه فإنه وسوس لآدم أنه إن أكل من هذه الشجرة كان من أهل الخلدي وكان من من لا يغادر الجنة وكل هذه مما تهواها النفوس وتميل إليها بطبعها ولذلك وقع آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم وقع في هذه المعصية لكن الفرق بين آدم وبين إبليس أن آدم بمجرد ما تذكر تاب إلى الله وأنام ورجع وهذا هو الغاية المثلى وهذا هو الإنسان الكامل ولذلك الله سبحانه وتعالى أعطى عباده فرصة التوبة وقبل منهم هذه التوبة ولو بلغ الذنب فيها حد الكفر ما دام لم يغرغر ولم تخرج روحه فإن له أن يتوب ومن تاب تاب الله عليه ومن تاب زاده الله على تلك التوبة أن يبدل سيئاتي حسنات أما إبليس فقد جعله الله مثالا للعصاة الذين لا يتوبون وإن نبهوا وذكروا فإنه يبرر نفسه المعصيه كما قال الله تعالى في حقه قال أسجد انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين أي بر لنفسه المعصية التي وقع فيها حيث رأى إنه أفضل من آدم وما دام أفضل من آدم فلا ينبغي له أن يسجد لآدم مع أن الآمر له بالسجود هو الله سبحانه وتعالى والملائكة لما سجدت لآدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم إنما سجدت انتثالا لله سبحانه وتعالى حيث إنه هو الذي أمرها ولذلك لما قال له الله تعالى يا إبليس ما منعك أن, أن تسجد لما خلقت بيدي وجاء في آيات أخر ما منعك أن تمتثل أمر الله وتسجد فبرر لنفسه تلك المعصية وأصر ولهذا طرده الله جل وعلا من رحمته يش يقول إنسان يتوب إلى الله ثم يعصي يعصي ثم يتوب إلى الله ثم يعود إلى المعصيه ما الأمر الجواب ما دام يعود إلى التوبة يقبل الله منه ذلك ما لم تغرغر نفسه وتموت على تلك المعصية فان تاب يتوب الله عليه لان الانسان كما اخبر الله تعالى انه انما يقع في المعصيه عندما يغفل وينسى واذا ذكر وتاب يتوب الله سبحانه وتعالى عليه كما جاء بذلك او كما جاءت بذلك الاحاديث نعم التوبه والاستغفار يعني قرنان. الاستغفار هو الأسلوب الذي يعني تظهر به التوبة وإلا فالتوبة كما قال أهل العلم لها أركان ذلاذة الإقلاع عن الذنب الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على أن لا يعود والاستغفار هو الوسيلة التي تظهر بها التوبة ولذلك جاء الأمر بالاستغفار على السنه الرسل وإنما قصدوا بها التوبة التي يظهر الاستغفار من خلالها فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا إلى آخر ما قال الله سبحانه وتعالى في ذلك ها؟ يعني هنا في قول استغفروا ربكم ثم توبوا إلي يعني أراد أظهروا هاء الاستغفار وبادروا بالاستغفار ولتكن منكم التوبة ولعل الترتيب هنا ليس المراد به يعني معناه اللغوي نعم ما هو يعني قلنا إن الاستغفار الأسلوب الذي يظهر به التوبة